كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah بالتحدي لا سوا حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحياها هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلا ليس كل الناس أهل للعلا كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صنعه وادعي الأحلام يا فارسنا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 لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا بالتحدي لا إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبد إنه ليس البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد يمتطي العزة بعزم من حديد كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه